تفسير صورة فسلت بسم الله الرحمن الرحيم وحاكو بالله ويا مقع الله نحريست قوذي اميدا قارها ندبا نحريست حامين حميم الله اعلم بمراده تنزيل من الرحمن الرحيم قران كو اسدجنت الله نخرستا غود يمد غرهانت بنخرستا كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون وانا كتاب لعد أي ايات كيسق قران قران بعِد وَوحجرًا بشير وَونذير فأَعبَ أَكثَُهُم فَهُم لا اسمعُ قرنك بش الدج لكن بًا قَض وَكج سَد وَوحنم مغلَان وَقال قُلوبُ نافِي كَّة مِم إليه وفي آذاننا, وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون وحينا دهان قال دي وحاد ناقوي يا ريس الغلوبتان ندا وحايك غنسوغ انتهي الدبول لغا أنك نحو لَا <سؤال> حَدَّ أَنَّ نُوحًا حِجَابَ اشْ قَيْسًا نَقُونَ وَن شَقَيْسَنَيْنَا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إلي أنما إلهكم إله واحد فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ نَبِيٌّ وَحْدَهُ وَحَانَ بَنِي آدَمَ إِنَّكُمْ كَلَّا وَحَانَ لِأَيِّ وَحْيُهُ إِنَّ اللَّهَ يَهِيَ اوتوا نذر حق يسد المدف نو اديس تهلاك نو الذين لا ياتون الزكاه وهم بالاخرتهم كافرون كوا لمن قلب ظهرا كوا سوا كوا اخر كجالوبي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قوا حقر ميا عمل كوناكسا سميه وحيله نجران غاين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله Sora tofu silad ua me kia ua na afari ja kuntana jada ua na suradakujafartanade ja tertiibte buranke karimka. Ajuhalla fiballah, subhanahu ua taala ja suda kia buranke ja dihi suadadad ihi na harabiga. Issaga ubi xarajna jakuam omininta ja guna diga jakuam gala de Allah jalla jala ja hukuku لكن سأيوها الأحبة دادك بدن كيسو ويكا جيسدين قرآنك كريمك وحينا الشيخين إنا قلبك كدبوا لن يهين إنا قلبك كدبوا لن يهين دقهنا كعلوسيهين حجابك حقو أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم وابن آدم لوحيو دائئنو الله سبحانه وتعالى إيهاي الله كله حقا لك عابدو لنا لانا توسناد ودن بدافنا اللى اللى واجديستو ايوها لحبه وحوها لاغو سنناده كوان نفتو دعان تسكييننا كطهير حماان خير بدنو سنناده اي اجرا انقو اينا كو حقا الرومية عمل الله سبحانه وتعالى وحا واجديسان اينا كو عمل كواناك سنسمييه اللى الرومية هذا وصلى الله وسلم على النبينا محمد وعلى آله وسحب أجمعين قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين نبي وحضا إذنكم وحادكم قالوا بيسان اللهك أبو ريد الكلبا ما الموت أعذوا يا ليسان إلهي اللم ذكا سواء الله عالمك وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام في أربعة أيام سواء للسائلين وحونا يا ليدلك سبورون سبورونا بركيا دحدي سوحونا وقيا سعنتدي سافر ما الموت إيا ضيوسي من تهيدتك ويدين ثم استواء إلى السماء وهي دخان فَقَالَ لها وللأرض اتيا طوعا فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قال تا أتينا طائعين مركز أنه لو قستيس ماذا أوقيق يكون يرعرك يدلك إما ذا يذنك وعضي وَوحدَهَا سَمَذِ يدُلكِ <تصفيق> وَحنّمِ أَنَّ غَادعْسًا فَقَضهَُّ سَبَع سَمواتِ فيِي يَوْمَين وَأَحَافِي كلُِّ سَم إنِ أَمرْهَا وَوزَيًاَّ السَّم أَدُّ يَ بِمَ صَابِي ذلك تقدير العزيز العليم الله سبحانه وتعالى تدبد سب لو مال مود يو كابور سما كستنا وحو فر امر كدي وحان كقرهن سما الله عزيز العليم كا فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وفموا نبي وقالوا هدي حقك جيستان واحد كدحوا وكان عذاب دارنا ولم يدكي قد حي ريفه مودي و ريراد اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فان بما ارسلت به كافرون ماركهرس شيهر يا غدال با اوغ يما دن يق كل عبدنا وحان الله هين وحي الله حدودن وحسدن لها ما Iga nalaguna wahala idin la sordi rewan kegga fil-ardubi rõiril fatiwa palumen ešeddu minne kua. Ewa lemmjeru enna lohenledi xalepahum hua ešeddu فَرَعْدُ الْكَايهِ كُكِبْرَ الْحَقْدِ الرَّوْحَيْنَ دَهَن يَا نَغَ خُقْ بَدَن مِيَايْنَ أَرَغَ اللَّهَ بُرَيْنُ كَخُقْ بَدَن يَهَي وَحَيْنَ هَايْنَ كُو آيَاتَ نَغَ دِيدَن فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزا وهم لا ينصرون وحانا كدر ريكرك وذات ذبعي القيل الدرن مال محون اللباء سيستسيان أودادا سينا نلشى الدنيا عذاب دليسا عذاب كي آخرا يا كسيد ما ثمود فهدينهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون فثمود وحانت سن حق <تصفيق> لكن دلعت اياي كجلال ابن هنونك وحان قبت قيل عذاب وحد الله وحي كسبنا يندرتاد ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وحانبت بعد إنك هو حق الله سبحانه وتعالى كبغي تيري الله أكبر الله أكبر الله ايو على حبايده وحين عينين ان ليسن هبونن لغو غالوب الله وحوال بابو ريحر كدلك من هبون الا لودا شي عبادتي ساحد كلى الله سبحانه وتعالى يسغ ان بركيه ير كدلك كانا آيادان يا كووكا كاليه <سؤال> كهادلا يابوركا ايركا يا دولكا وحيستيد يا ما اسكهور يمان يا الله سبحانه وتعالى يسقام مودن كلجي اسلاما بودا شرعجي سن الله عالم كنلجارسيا حق ايها الاحباء وان كلو كاادننا عاقبه حمزه ودن بي سعيد كستوك الجسه حق اوود سبيدا ايه وحكو دعي في عادية في ثمود مركي ديدان انه الرميان الله سبحانه وتعالى يا رسوشي الله صادره يا رسوشي الله صادره كبير يا حمان درتاد ري عاد دبال قبول يا دران ايه اللقوها لقيته اخران خَي سمونا قيل الدرني عذاب وحد الله يا يا لاغى اخرنا ويقدم <تصفيق> بيسا تاسنا ايها الحب وحين تسيس ود لا يتبريرها قال ده اسمه ودينه ود الله سبحانه وتعالى وحادي سنينكوا للرميه الله كبقينو هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وَيَوْمَ يحشر أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ مَالِ انْتَقَامًا لِكُلٍّ مِنْ عَدَوَاهُ إِلَى النَّارِ تَيَقُؤُ إذ مَا جَ أُهَا شَهِدَ عَلَيْهم سَمُْهُم وَأَبَصَارُهُم وَجُودُهُ بِمَا كانَوا يَععمللُون مَرْكِي مَادَان وَحَاكُمَ خَرَاتِ فُرِ كَرْكَالَ مَقَلْكُودَ أَرَغُودَ يَا شِرْكُودَ وَحَى سَمَنْ جِيرِين وَقَالُوا لِجُلُودِهِم لَمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا إِنْ طَقَنَ اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ووحنا كهننش كاد م حناج مخرات فرت مركاس ووحيده ووحك هذاسييا الله كهذ اليا الله كاضلية ووحكستي سَكدينابور مركه ر حج سان الليذينعا وما ك تم تستتون أي يششهد عليكم سمعكم ولا أبصكم ولا جودكم ولاكظنا ثم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون من ايضا اهنكم واسقريا انكم اخراطك عن شركنا ارينا لكن وحد مدين الله سبحانه وتعالى إنو سنقين واحبظ نجسمين إيسان وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين كاسين وعمله إنه أضم ليس ربقين إيسا قانا إذن هلاغي وحدنا هاتين اصبروا فَنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين هذا صبران نار بكها يا هدى حال يا حمير يا عذر دار دلبان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 ايغا قام مادا كلو كوره يا انساجني لك دحسغان وحينا الله اكبر الله اكبر لا ايوه لاحبا ايضا وحينو عدينيانينو الله سبحانه وتعالى نارتاكو كل من دونا غالة اياغو اسحديدي ماال انتاس ايوه لاحبا انكراد مجر تقفكست وحاكو مركع اي حبنا جر كيس مقل كيس مقل كيس ارق كيس اياغو كشكينا يا وحي سمينايين ماال انتاس ايوه لاحبا ومال انتا جر كو حبنا كول دونا ورمحاد وا حيدا يا ابنها الا نغ هذلسيه الله عد والبكا هذلسيه سببت ما انت مسجره وحلك قرص لكن قالدو وحي ملين يعني ان الله سبحانه وتعالى احبهين وانا سببت كنت قالدو اني هلاك يا خساره قدبيان ايها ما انت حال يا حمين يا ما يا قالد النار يا نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل أيها الأحبة قال ذو مركي جيتك توسا كاللح ذينا الله وحكص لذي متكث الشيطان قرحية الشيطان قرحية حمانته ونادنه المانسية سببته وحاواجبته عذابك أل... هذا وصلى الله وسلم على النبينا محمد وعلى آله وسحبه أجمعين وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ وَحَيْدَهَن كَوَيْ قَالُوا بِهِمْ أَغْلِنَا قُرْآنَكَ كُنْ قَائِلًا يَا مَرْكِلَا آخِرٌ وَحَادُ الدَّوْذِ شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون كوي قالوا بوحان الدنسين إنا عذاب درا وحان كابا المرين إنا كي وحي عمل فليين ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون كاسواب المرنت عذ وقال وحين قال ان رياضه ان نقول اي كواران وحان اللقاء المرن اياتك نغيدين وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهم تحت اقدامنا نجعل هما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين وحيدهن كو يغالوب الله وننسل بعد اس ندوب سي انسي يا جنغا وحان كايلينا <تصفيق>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 وتمت عدون كوايه للربغا نغوالكدنا تاسناي وحا من يدا كوده يدا كوده عبسنن هنا مرجن كن بشاريست جند اللذين بلن نحن اولياء وُكُم فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ <سؤال> ان غاسوك يا يدنا ان رش الدنيا يا اخره وحنا نجد احد هذا كل هذه وحين فتي نجعلات وحين فتي نجعلات يا وحاد البتان <سؤال> نزلا من غفور الرحيم وعن مرتقادك الله دبا دافن حريصا الله اكبر الله أكبر لا إله إلا الله أيها الأحباد غمذاحنا يقال ذا وحاكم ذا قرآن كريم كامر كيل آخرين إني كفران بوقيا قيلو سيئا قرآن كله فهمين معنه سيقصد كله سودة جيكواسنا وحالقوا أبا المرين عذاب دارا Sidakala lahet kassojskud dajna jne horistakta haka jueslam kalla juhuhulradan sinna, haadab kulla ilbadan. Ja jna kuwar juha, haadab kaskedi markejuban behenga, haadab haadab haadab haadab haadab haadab haadab haadab haadab haadab haadab haadab haadab haadab haadab haadab haadab haadab haadab haadab haadab haadab سبب تواعينا اهل النار نقضان سيئا يقول جو جو جو سادا نارتنا ملحو ساوغا قلن حيل درتيس علم حوتر مال تاسمر حد نار قلن ايوها الاخوة سوفيان ابن عبدالله وحالا قوري اعنو ايري رسول كي الله و ايشاق ارنان اسكو رسولكو صلى الله عليه وسلم وحوه إلي وحاد هذا سفيانه الله وعليكونا تصنو حقا مركزان إلي محادق وعب سببتان تايون إسكا إلالية مركز قبت النبي صلى الله عليه وسلم عربكي كي سفيد دي سعوه كان حديث كان أيها لا حبا وحوه إلي وعب ديني وناغ يقيمها أوليها إيمان كاللئي إن حق لغو تصنوه الله سبحانه وتعالى وحاو يديسنا إنا إنا ونغرر مؤمنين كتكال كتوسا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسحبه أجمعين ومن أحسن قولا من من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن اني من المسلمين يا كفي عن قفك سعمل وانا سن السمعيه كدبنا يري انو ولا تستوي الحسنه ولا السيئه يدفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم م ونااج حم حم توناك بد المركاس وح عس إن غَفكذ تحت لعلاابنغضَ صك صاحب وما يولقها إلا الذي نصب وما يولقها إلا ذ حفظ عظيم <تكلم> ارْزَقْتَ السَّلَامَةَ كُلَّ مَياعِذَ انْهَنِ كُوا الصَّبْرَ يَا كُوا النَّصِيبَ كَفِي عَنْ مَوْعِيَانَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ حَدك وَسوواسِ شيطان وَسواسٍ اللَّ مجنجَل اللهَّ وَوحْوبَمَّغْ لَ وَحوَ البَوجَ وَمِنْ آياتِهِ الليلُ وَن النَّهَار وَالشَّممسُ وَالقَمر لا تَسجددُ للِشَّممس وَلالِقمَرِ وَسْجدُ لِلههِ الذي خَلَقَهُ ان كنتم اياه تعبدون ايات قال لوحاكم ذهبنك ها وسجودنا قرحه يا الله ابو ري هداته ان كو عبدي فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأموا ون حادى اس ك كبريان عبادةك هو لك تسايا وتسبيح سنه بنيا مالن ان كد علينا ومن اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحي الموت إنه على كل شيء قدير آياتك اللي وحاكم دائنا دركت دولك خشوصا وعباريسا ومرك انبيا كسود جين ودقاق دقاق اوكر نغن الله نولا يوحو نولا ان وحيد انت وحوالبن ووكرا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 اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير كواليحنا يا آيات كان نغا نغا مقرسون قف لقو الطوري نار تميا خير بدا ميسي قف إيمان آياء قياما إيساق آمن وحاد دون تان الله وحاد سمعي نيسان وجيدا إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز كو اك قالوا بالقرانكم مركويم ولا غاب المرين وانا كتاب غاليه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من Ma nahtin maadakitab kohorti sa jäägada, see on human. Ma nahtin maadakitab lagasodatsi, jah. Ma nahtin maadakitab lagasodatsi, jah, jah, إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم نبي الله لك مرده وحانهي وحي لك يدي رسول الذي كهري الله سبحانه وتعالى وادم دافئ غابتي سدرانتهي ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته قاع جميع عربي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر و هو عليهم عمى اولا رأيك ينادون من مكان بعيد هذا أنك يلا قرآنك عجمي وحيده لهايان محا آياتك سلو عدين وآي ما قرآن عجمي يأي النبي عربيا وحاد هذا كوان رمي قرآنك وحوء يا هنون يا عافمات كوان رمي اننا دقوا هدعوا ليس باسارا وينك اندلايهين كواس وحالوا غير ملفك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 أيها الأحبة أيضا وحينو عدينيان إنيسان شيرين عيدك واناكسن قفك داعيق يددك الله أغييرايا ولبا إستغو عمل واناكسن سمينايا ولبا إستغو عمل واناكسن سمينايا الدين تيسان كفانايا وحانك لو أيضا هنك قادنا إنا أخلاق ذا واناكسن يلقرب قفك مسلم كاينو كل تعامل الددك markasta wanaaga qada xumaantana ka fogaa waxaad arkeyd oo kiishalay ku xumaaye uu ku noqday saxiib taasina waxaa lagu heelaa sabir iyo dulqaad ayuha lahibba ayad ka leh wawein waxa kamida habeenka maariinta qorraaxda dayaha iyallaynu khalqiga soo bixin doono ayad kaas la maantodna waxayna tusayaan inalla subhana wa ayaad ka sanso sheegnaa dadka qaar haday ka madaxdaygaan waxa jira doomaal akti saw aban yamaan wal baadi sanaa ino gein hayo hala hiba ayda waxan kala ka qaadanayna cidi xaqqa kale hatta lakuma qarsana melhun yana udambayn kowa yihi nabad galiyo اي وهلا حبا كتابك قرانك حق لا لا الله يا انا الدوره قال دون ما احترام قرانك يا نبي الله عليه وسلم هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ مِّنْهُ مُرِيبًا نبی موسى كتاب قوانا لَيْسْكُ خِلَافَي حَدَّي سَنْشِرِينَ كَلِيمَةَ اللَّهُ هُرْمَرْتَي وَلَكَلْ حُكْمٌ لَهَا دَحْدُدًا وَحِينَ كُسُيَاهَا لَذُ شَكِرًا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ قافك عمل وناكسا سميا النفث ساعيا كفائد القفك حمان سميا النفث سيدي رب جانا ما حمد الدومدي سد المياه اليه يرد علم الساعه وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوهُ أَذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ الله يقول له لي وقال شهر ساعد قيامه من هناك كما سبحان سبو الكوضة منعو روض مددك منعو أم شوحو سنلعو غين malinto alla kulde ha waikwad la wada chisen wahaydhi wahan ku ogaysinay inu sanagu jirin wahan ku ogaysinay inu sanagamida hayn qaf makhraati ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص وحاكوا وحيروا وعبدوا شيرا حين يقين سدان انه سنجر ما لوغل لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فياوس قَنُوط دادكو كما دال بريذا خير كهدو تابته شرنا وقوس شبذى هي ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء امست ليقولن هذا لَيَقُولَنَّ هذا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَيَجِدَنَّ عِندَهُ لَحُسْنًا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ حدان دنسنا نحرستا ندمركوا دبتابت كدب وحو دها كان انغا اسكله ما نام علينا اينا الساعه قيامه دحي ادي عليا واناك بانك تسكل <تصفيق> دَبَّهَ آمْدَانَ وَرَمَيْنَا كُيَّ غَالُوبَ وَحَيَّ عَمَلَ فَلان وَحَالَ دَبَّهَانُ دَدَنَسِينَا إِنَّ عَذَابَ كَكَن وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ إِعْرَضَ وَنَأْبِ جَانِبَهُ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ إِنَّ مَا كَانَ النَّعْمَايْنِ إِنْسَانَ كَدَاعَ دَالُ كَجِسْتَاوُنَ فَقَذَا دا مَرْكُ دِبْتَابْتَنَ وَامِد بَرِيَ بَدَن قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيد وَحَد كُلَّ يوم يمركاسد كغالودان يا كبار بدن قف غالن ما يا خلاف سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ وَحَانَ كُتُبُ سَنَايَاكَ نَجِيها إِنَّكَ يَا نَفْتَا إِلَى أَيِّ أَغَادَ دَأَتُهُ إِنُّ قُرْآنَكَ حَقِيحَيْ مَيُونَكَ فِي اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّهُ وَحكَ اسْتَمْخَرَاتِكِ أَلَا إِنَّ هُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ وَحَيَّ قَالُوا كَأَنَّ la ilallah ayuha alhibba ya daw wa haina adayn yaqisadi nabi musa alayhi salam ya sidai qom ki siaga dhaman wa ya qom ki siaga shakki حقيقة وحي تهيقف والبوحو شقيسة أيوهالي وناغ وناغ بالغوهلا حمان حمان بالغوهلا الله سبحانه وتعالى عدنا ما الظلميه وحوال بنهو أغيهي وانا معبودك كليه أمودن إن حق لغو عابده أيوهال أحبا أيضا وحي كالوينو عدينيان إني بريضا ألا إيا خير كرجين تيسو شرف Manahabana haabona ina Allah subhanahu wa ta'ala la baria waqtiga nipku chira keliya waqtiga barwa qadaan Allah ilmama allah inkira haqeisa Allah inkira haqeisa la guna galub wa adda Aidat ka galada lehyehin Ayuhala haibba qur'an kuwa haqoosan shakki kujirin Manachira chiraid ka baadinnima badan kuwa qur'an ka ka galubi. سيدة الدرادة أيها الله <سؤال> سبحانه وتعالى آيات كي سددك كتسي جهوينك إيا نفتوضة الله سبحانه وتعالى استغامر كفلن عدي كشكس لكولن كي سنويها الأكسمي سببت الله علمك إسايا وحوى البكة بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسحبه أجمعين